الثانية والثاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجندوهم ثمانين جلدة وَجَنِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَدًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ أعد ذلك وأصلحه فإن الله خُور الرحيم والذين يرموون أزواجهم ونَمْ يَكُلُ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَفُسُّهُمْ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدراء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامس دأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفق عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم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 لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك بين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم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 إذ تلقونه بأنسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا شبحانك هذا بمتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبوا كن أن تشيء الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْكُفْرِ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 والله سميع عليم ولا يأدن أولو الفضل منكم والسعة أن و ا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ا و ا ل م س ك ي والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم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 قوايا نمون ان الله هو الحق المبين الخبيث من الخبيثين والخبيثون من الخبيثات وطيبات الطيبين tayyibuna li-tayyibat ulai-ka mubaruna الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكر فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ رَجَعُوا فَرَجَعُوا وَأَزْجَأَ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِن أَصْوَاتِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَنفُسَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدي لزينتهن إلا ما ظهر منها وليظ رَبَّ النَّبِيِّ حُورِ مِقْدَامٍ عَلَى جُيُوبِهِ وَلَا يُبْدِي نَسِيئَ دُونَه إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آذَائِهِنَّ بُعُولَتِهِنَّ أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن بني أو بني إخوانه، أو بني أخواته، أو نسائه، أو ما ملكت أيمنه، أو ملكت أيمنه. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن لِيُخْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إِنَّ كُنُ فُقَرَاءَ يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلِيَسْتَعْفِفِ الذين لا يجدون نِكَاحًا حتى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 ودري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية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 الناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسب سبح له فيها بالغدو والأصال رجال اللات لهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أعلى سَنُعْمِلُهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ والذين كفروا أعملهم كسر ببقيعه يحسب الضمان ما أن حتى إذا جاء وَلَن يَجِدَهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَوْرَمَ الْمَيْتِينَ في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسف له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد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 يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دافة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَّنُقَدِّمَنَّ لَكَ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وفي الرسول وأطعنا مَا يَنْتَهَى وَلَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَقُولُوا لَكُمْ طَاعَةٌ فَإِنَّ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 بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُ قُلْ لَا تُقْسِمُ طَاعَتُهُمْ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ما تعملون؟ قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم. وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْدَدُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلاَعُ الْمُبِيدُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا مِن كم وعمل الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم لكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَن كَثُرَ فَعْلُ الذَّنْبِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 أيما نكم والذين لم يبلغ الحنم منكم ثلاث مرات. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الوهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم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 وَإِذًا تَنَاوَلَ أُطْفادٌ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَيَسْتَأْذِنُكُمْ مَسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 والقواعد من النساء اللذي لا يوجون لك حف ليس عليه النجاح أي ضع نتيا بون غير متبرجات بزينة وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 اشكب أن تكون من بيوتكم أو بيوت آبائكم. أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أحمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم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 وَإِذَا تَنَكَّنْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَلَانِكَ يُبَينُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا Allah и ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّا تَنقُدُ دُعَاءٌ أَوْ رَسُولٌ بَيْنَكُم كَذَاعِبَ عِبَادٌ بَعْضًا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فَأَن يُحَذِّرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِي أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ala inna lillahi ma fi السماوات والأرض qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'un ilayhi fayunabhi'um بما عملوا والله بكل شيء عليم